إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عزيز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 كتاب لمة حجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَאَأْتُمْ هَاأُلَاءِ حَاجَجَتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجِّجُونَ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 والله ولي المؤمنين وَالدَّتَائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّنَكُمْ وَمَا يُضِلُّنَ إلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِيَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ لِمَتَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَن تَشْهَدُونَ